ثُثْنِيَةَ سَمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَيْنِ إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنْ تَأْتُوا عَلَى فإذا جاء وعدوا لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أوليب أسيرا شديدا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموالهم وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم يا نفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليشؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبيروا ما عليهم تتميرا عسى ربكم أن يرحمكم إن أعدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 وجعلنا الليل وأنها رايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار المبصرة لتبتوا لتبتوا من ربكم لتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلوا تفصيلا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَنْشُرُونَ يَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ يَشَاءُ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عليها ولا تزر وما كنا معذبين حتى نبعد رسولا وإذا أردنا أن نهلك غرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفام ربك بذنوب عباده خميرا مصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصناها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عضاء ربك وما كان عضاء ربك كيف فضلنا بعضهم على بعضهم وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذونا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يبلغنا عندك الكبر حدوما أمكناهما اوكلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفيض لهما دناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إذ تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا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 ولا تبسوطها كل البسط فتقعد منوما محسورا إن ربك مسوط الجزء لمن يشاء ويقدر إنه كان من عباده قبيرا مصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا تقونوا مَا قولوا وما نفقت جوعانا ونيها بسم الله انا فلا يوسف في القات انه كان منصورا ولا تضربوا ما اليتيم لا بالتي احسنا وحسنا يبلو ويشده واوفوا بعهد ان كان خير ولا تقف ما ليس كبه علم إن السمع والبصر والفواد كل أولى إن كان عنه سؤولا ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لا نتخذ الأرض ولا نتبني جبالا كل ذلك كان سيئه عند ربك ما كروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم منهما من مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناتا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن يذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو قال معه آلية كما يقولون إذا لم تغوا إلى ذن عرش سميلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوما كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبيح بحمله ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلومهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرأوا إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على نحن أَعْنَو بِمَا يَسْمِعُن بِهِ إِذِ يَسْمِعُن إلَيْكَ بِذُهُمْ نَجْوَاء إِذْ يَقُونُ قَالِمُونَ إِذَا تَتَّبِعُنَّ إلَى رَجُلٍ مَسْحُورٍ بُنُوذُر كيف بُنَك الْأَمْتَالَ فَقَلْنُ فَلَا يَسْتَطِيعُنَّ سَمِينَ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عَظَمَ الْوَرُوفَاتِ إِنَّا لَمَبْعُوثُنَا قَلْقَانَ جِدِيدَ قل كونوا حجارتنا وحديدنا وخلغا مما يكبروا في صدودكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فانضركم ولم أراتنا فسينغيظون إليك روسهم ويقولون متاههم وقل عسى أن يكون غريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمله وتظنون إلا بثتم إلا غليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزو بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا رَبُّكُمْ أَعْلَّمُ بِكُمْ إِنْ يَشَئِنْ رَحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَئِنْ يَعْذِمْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَوْ بِمَنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعَضَ النَّبِيِّنَا لَبَعَضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدًا زَبُورًا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يمركون كشف الضر عنكم ولا تحميلا أولئك الَّذِينَ يَدْعُونَ يدعون إِلَى رَبِّهِمْ ربهم الوسيلة أيهم يَرْجُونَ ويرجون رحمته ويقابون عذابه إن عذاب كَانَ كان محذورا وإن إِلَّا قلية إلا نحن مهركوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابنا شديدا كان ذلك في وما منعنا أن نرسل بن آياتنا أن كذب بها الأولون رايتنا تموذ أن قد تم بصرتنا فظلموا بها وما نرسل بن آيات لا تخميفا وإذا قلنا كي إن ربنا حق من الناس وما دعنا رؤيتنا أرينا كينا في سنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخميفهم فما يزيدهم إلا ضياء كبير وَإِذْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورٍ فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ جِيلًا أَخَارُتَنِ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأُهَيِّئَنَّ لَهُ سَجْدَةً يَمُوءُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ حَسْبُكَ فَمَاذَا تَبِعُ عَلَيْكَ وَالسَّفِينَةُ ذَاتُ الْأَحْمَالِ إِذْ شَقَّتْ بِرِيحٍ كَثِيرَةٍ فَأَنجَتْ بِقَوْلِهَا ذَلِكَ وَكَانَ فِي الْأَمْرِ حَكِيمًا وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَيْنُهُمْ وَمَا يَعْدُوهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا وَرَوًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَهُمْ كَفَامِ رَبِّكَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ رَبُّكُمُ الَّذِي يُجِيبُ دَعْوَاتِكُمْ وإذا مسكم الضر في البحر ظلمنا تدعون إلى إياه فلما نجاكم من البيض أعرابتم وكان الإنسان كبورا أفأمينتم أن يخصف بكم جانب البيض أم يرسل عليكم حاصبانتم لا تجدونكم مكيلا أم أمينتم أن يعيدكم في هتارة أخرى فيرسل عليكم غاصفا من الريح فيورغكم بما كفارتم فيورقكم بما كفارتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تميعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البل والبحر وأرزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس من إمامهم فمن أوتي اكتابه بيمينه فأولئك يقرؤون اكتابهم لا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وظن سميلا وإذا كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري عن الذي أوحينا وإنا كدو لافت كان الذي أحينا إنك تفت علينا وإرا هو وذا لا تخك خنيلة ولونا انا تبنتنا كان غناك تتجر كان وهم شيء أن غلة إذا لا داغناكضع فن حياتي مضيع ف وإذا كادون يستفزونك من الأراضين يخرجوك منها وإذا لا ينبتون خلافك إلا قليلانا سنة ما نقاد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد تَجِدُ تحميلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى وسق الليل وقل رؤان الفجر إن قل رؤان الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعت ربك محمودا فقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا ولنزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سمينا ونسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أنت من العلمين لا قليلا ولئذا شئنا لنذهب أن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن جتمعت الإنسل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ويكان بعضهم لبعضنا ظهيرا ولا أنصار ربنا للناس في هذا القرآن من كل متنين فبائكر الناس إلا الكفورا فقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنبنا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسخيط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي من الله والملائكة قبيلا أَلَيْسَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَنَّ لَكَ حَتَّىٰ تَنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ وَسُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أن قالوا قل كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عليهم, عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهدا بيني وبينكم إنه كان بأعباده خميرا مصيرا ومن يهد له فهو وَمَن يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَمُبْكَمًا وَصُمًّا بَوَارِهِمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قَبِضَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ يَنَّفُرُونَ بِآيَاتِنَا وَقَانُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّ عَلِمْنَا بِالْمَبْعُوثِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الله الذي خلق السماوات والأرض قادرٌ على أن يخلق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا أجل لا ريب فيه فَبَغَانِمُن إِلَّا كُفُوراً قُلْ لَوْ أَنَا تُمْتَنِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَمْ سَكْتُمْ خَشِيَةً إِذَا فَاقِمُ ولقد آتينا موسى تسعة آيات مينعتنا فسأل بني إسرائيل إذا جاءه فقال له فقال له في دعوين لا غنك يا موسى مسحورة قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا غنك يا في دعو فأراد أن يستفزهم من الأرض فأضرقناه ومن معه جميعا وقلنا من معنه لبني إسرائيل اسكن الأرض فإذا جاء بعد الآخرة جئنا منكم لفيفا وبلا حق نزلناه وبلا نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقل رؤانا فراقناه على الناس لا مكتب ونزلناه تنزيلا قل به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتنى عليهم يخيطون للأذغان سجدا ويقولون سبحان ربنا إذا كان وعد ربنا لمفعولا ويخيطون للأذغان يبكون ويزيدهم خشوعا وَنَدْعُ اللَّهَ وَلَا نَدْعُ إِلَٰهًا الرحمن وَلَا نَقُولُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعْبِيدًا وَلَا نَسْتَحْيِي نَدْعُ اللَّهَ وَمَا يَدْعُو مِنْ دُونِهِ لَاهِيَةً وَلَا مُقْبِلَةً وَلَا حَافِظَةً وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَبَتَّغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَكُنْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بسنة شديدا من الذين هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويُنذِرَ الذين قالوا تَخَدَّرَ الله وَلَدَاؤُهُ ما لهمه من علمه ولا لآبائهم كبرات كلمتانا تخرج من أفوائهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا دعنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أما حسبت أن أصحاب الكلف والرغيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أرسلنا فيهم تجوينه إن في فقان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد ثم بعثناهم لنعد من حيث كانوا أحصان ما يبيثوا أمجنا نحن نقص عليك نبأهم من حق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا نشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم من سلطان بين فمن أظنوا ممن افترى على الله كذبا وإذ يئاس مَا يَعْبُدُونَ يعبدون اللَّهَ الله فأووا الْكَهْفِ يَنَشُورُ لَكُمْ رَبُّكُمْ ربكم من رحمته ويهيئ لَكُمْ مِنْ من امركم مفرقا وترى الشمس اذا غنوا عن تزاور ذَاتَ كان فيهم ذات يمين واذا غربت سانقواهم ذات في من ذلك من وتحسبهم إيقاظاً وهم رقودون وقلبهم ذات يمين وذات شمال وكلبهم ماسطون دراعه بالوسيد لمن طلعت عليهم لم نيت منهم فرارا ولم نيت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءل وبينهم قال قائل منهم كمن بيتتم قالوا نبي يوما أو بعض يومين قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بولقكم هذه بولقكم هذه إلى المدينة فانظر أيها أذكى وعمن فنئتم من ذكيم منه وليتنطف ولا يشعر النبيكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم رجومكم أم يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعتارنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعتنا قريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ولبوا على أمرهم لنتغذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سالسهم كلبهم رجما من ويب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم مَا يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراءا وظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يذكر ربك إذا نصيت وقل عسى أن يهديني ربي, ربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاث مئتين سنين وازدادوا تسعا وللله أعلم بما لم تنه ويسمع ما أنت من الأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونهم وليهم ولا يشركوا في حكمه أحدا وتلما موحينك من اكتام ربك لام بدلا من كلماته ولا نتجد من دونهم متعدا نفسك مع الذين من ولا عنهم تريد زينة لحياة الدنيا ولا تضيع من أوفلنا قلبه وعن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فروطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فنؤمن ومن شاء فنيكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يسويث يواث بماء إذا كالمنيش من وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات إنا لا نضيع أجرى من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدنين تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من ذنس نجوس وإستبراغ متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهم آجنتين من أعنابهم وحففناهما بن أخرهم وجعلنا بينهما زرعا كلفا جنتين أتت أكلها ولم تظن منه شيئا وفجار ناقلا لهما نهرا وكان له وفقال وفضالا لصاحبه وهو يحامره أن أكثر منك مالا وأعز نفرا ودقل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن هذه أبدا وما أظن ساعت قائمة ولي الرجلت إلى ربي لا أن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحامره أكفان رتب الذي خلقك من ترابنا ثم من نضوفتنا ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا تردأ لأقل منك ما لم أبندا فَأَسْأَلُ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْزُقُنِي عَلَيْهَا حُبًّا مِنَ السَّمَاءِ فَتُؤْصَبِي بِهَا صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَا نَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَرَحِيضٌ بِسَمَائِهِ فَأَصْبَحَ يُغَلِّبُكَ فِيهَا عَلَى مَا أَنْفَقْتَ فِيهَا عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ ولم تكن له وفية يناصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله لحقه وخير ثوابا وخير عقوبا وضرب لهم مثل لحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فختاض به نبات أرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المانع والبنون زينتنا حياه الدنيا وان باغي خير عند ربك توابا من خير امنا ويوم نسير جبال وترى الأرض بعده وحشرناهم فلم نواد منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم هنا كما خلقناكم أول ما قلت من زعمت لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويتنا ما هذا الكتاب لا يوادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة السجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فَتَجَرَّذُونَ هُمْ ذُنْيَتَهُ أَوْ نَأْمَنُ دُونَهُ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ نَئْسًا الظَّانِينَ بَدَلًا مَآشَتُهُمْ قَلَّسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا قَلَّ قَنَا فُسُهُمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّقِدًا مُضِلِّينَ هُدًى وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُونُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقانا صرفنا في هذا القرآن للناس من كل متن وكانا إذا سانوا أكثر شيئا جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الأولى ويسوفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وَلَآمُرُنُهُمْ فَيُغَيِّرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ وَمَن يُضِلَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا به الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَن أَظَلَّ اللَّهُ مِن مِّنكُمْ فَأَصَمَّهُ وَجَعَلَ عَلَىٰ أُذُنَيْهِ طِقًا إِنَّا جَعَلْنَا عَنَا قُدُبَهُمْ إِكْنَةً أَن يَبْقَوْا فِي عَذَابِهِمْ وَقَرُبٌ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُؤَافَلَةِ يَحْتَاجُونَ إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْوَفُوهُ ذُو رَحْمَةٍ لَّا يُؤَاخِذُهُمْ مِمَّا كَسَبُوا عَنْهُمْ يَوْمَ الْعَذَابِ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّا يَجِدُونَ مِن دُونِهِ مَأْوِئًا وَتِلْكَ وَإِذْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ يَسْرَعُ فَلَمَّا جاوزا قال لفتاه آتنا آتِنَا لقد نقينا من رسفدنا هذا نصبا قال أرأت إذ أبينا إلى الصقرة الصَّقْرَةِ نسيت نَسِيتُ وما وَمَا إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدنا على آثارهما فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدان قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحض به خبرا قال ستجدني إذا شاء الله صامرا ولا أعصيك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى أُحذِّثك من هذك رأى حتى إذا ركب في السفينة خرَقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إِمْرَأً قال لم أقول إنك لن تستطيع معي صبران قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهيقني من أمزيع سرا فمطلقا حتى إذا لقي أولامنا فقتله قال أقتلت نفسنا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم